أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم معفرة وأجر عظيم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 لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبَّب إليكم الْإِيمَانَ وزينه في قلوبكم وكرَّه إليكم الْكُفْرَ والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فطلا من الله ونعمه والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتثلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت عَلَى على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ أَمْرِ أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين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 يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير قالت الاعراب امنا قلم قل تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولم ما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا لتكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَن أَسْلَمُوا قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَن هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ عَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ Allah